والجدال الذي أمر الله عز وجل به في كتابه في الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن الجدال ببيان الحق وإظهار العلم ودفع الشبه ومن ذلك قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام جادل المشركين وبين لهم الحق في توحيد الله وطاعته وعبادته وجادلهم وبين لهم بطلان عبادتهم عبادة الأوثان الحسية والمعنوية. وجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيان بطلان عاداتهم وأحكامهم وأعرافهم التي لم ينزل الله بها مسلطاً. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. في تعليم هذه الدين وإظهاره وكذلك شأن علماء السنة في من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم في من اتبعهم بإحسان وكل هذا مما تقررت قواعده في الشريعة الإسلامية المباركة ومقصد إظهار العلم والجدال عنه بالتي هي أحسن هو هداية الخلق هدايتهم إلى الله وتعريفهم بأسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة وتعريفهم بالباطل حتى ينجو منه وكشف ما يترتب على الباطل والفساد والشرك والانحراف والظلم من الآثار السيئة وهذا كله المقصد منه هدايتهم إلى الله وإصلاح أمر دينهم ودنياهم ولهذا كانت أعظم مهمة يقوم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى الحق وبيان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وتكرار ذلك ومتابعته وإظهاره في كل المناسبات وبكل الوسائل المشروعة ولهذا فإن البيان في القرآن في بيان أمر الحق تكرر تكرارا عظيما يلمسه قارئ القرآن وهو يتتبع آيات الله سبحانه وتعالى وكل القضايا التي تعتبر من القضايا المعضلة في حياة البشرية والتي سبب انحرافها والتي هي سبب عظيم في انحرافها تجد القرآن كرر الكلام عليها كثيرا وهذا التكرار مقصود تكرار للبيان وللتأكيد وليضاح الحجة ويرفع الشبه ولمجادلة الخصوم وللتثبيت والربط على القلوب وللتربيه على ذلك تجد القضايا الرئيسية التي إذا صلحت عند البشرية صلحة حالها والتي إذا أعرضت البشرية عنها هلكت تجد هذا الجدال في القرآن جدالا بالتي أحسن يتكرر ليحقق تلك المقاصد العظيمة وقد يتكرر في الآية تلو الآية ويتكرر في السورة تلو السورة ولهذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها هي جدال على الحق بالتي هي أحسن وبيان لم ينقطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعب بل قال الله عز وجل له إذا فرغت وإذا فرغت فانصب فكلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال إلا وهو يجادل ويبين بالتي هي أحسن الحق ويعلمه لأصحابه وهذه سنة الدعوات الصحيحة إذا أرادت أن تبقى ويكون ذلك على أصول الدين أصول العلم أساسياته وينكرها الناس فلا شك هنا أن البيان كما بين القرآن وهذا النوع من الجدال له أساليبه وله طرقه في الكتاب والسنة وسمىه الله عز وجل الجدال بالتي هي أحسن استثنى الله في الآية قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم أي الذين يظلمون من الكفار ويعتدون على المسلمين فهنا ينتقل الجدال بالتي هي أحسن إلى أنواع أخرى مثل الجهاد ومثل العقوبات وغير ذلك من الوسائل الأخرى فلهذا استثناها الله عز وجل في هذه الآية ومثل ذلك مع المنافقين سائر المشركين المرتدين هذه إشارة قبل هذا الدرس لهذا الموضوع وهو الجدال المحمود في كتاب الله ويمكن لطالب العلم أن يدرس هذا إما في تفسير الآيات الموجودة في الكتاب في كتاب الله في مواضيعها وإما أن يدرس بعض الكتب المتخصصة في هذا في كتب رسائل علمية متخصصة في ما يتعلق ب الحوار منهج الحوار القرآني الكريم أما الجدال المذموم فهو كثير جد الجدال المذموم هو طبيعة في الإنسان فكما أن في طبيعة الإنسان إذا اقتنع بالحق أن يجادل عنه فكذلك من طبيعته أنه يحب الجدال فقد يستعمل الجدال في الحق وقد يستعمله للباطل ولهذا تجد المشركين الكفار والمنافقين وأهل الأهواء مذاهب المنحرفة تجدهم يجادلون عما هم فيه من الباطل بل ويكتبون الكتب الكثيرة ويؤلفون المؤلفات ويتتابعون على ذلك ولهم أئمة في هذا وملئ العالم بكتبهم وأفكارهم ونظرياتهم ومبادئهم ومذاهبهم وحقائدهم ونحلهم ومللهم وكل ذلك هم جادلون عن ما هم فيه من الباطل هذه نبذة مختصرة نقدمها بين يدي الدرس وسيذكر الشاطبي إشارات إلى بعض الوقائع وإن كان تعرض لها هنا ذكرها عرضا على أي اتحال لكن سبق معكم أمثل لهذا مثل إجدال النصارى في قضية عيسى ولا شك أن جدالهم فيه بالباطل فكل من جادل بالمتشابهات وترك المحكمات في جداله بالباطل وكذلك ما ذكر من جدال الفرق فيما سبق وسيشير الآن إلى بعض المواضع اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله وقد نقل عن حماد اقرأ وشأن هذا الجدال وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوهما يعني هذا إشارة إلى ما سبق فالنصارى جادلوا في شأن عيسى جعلوا ثالث ثلاثة واتبعوا في ذلك المتشابهات والأغاليط حتى أنكر العقلاء عليهم كيف يكون الواحد في ثلاثة ولكنهم ما زالوا مكابريا على أن الواحد يكون في ثلاثة، وعلى أيّة حال، فالقرآن كشف هذه البدع، وكشف هذا الزيق والقرآن من أوله إلى آخره في هذه القضية جادلهم بالتي أحسن، كما جادل المشركين في إثبات الوحدانية لله. لكن الوحدانية التي كانت عند المشركين كانوا يقولون الإله الذي خلق واحد ومعه آلهة أخرى تعبد. ولكن الذي عند النصارى أشد أكثر من ذلك قالوا الآلهة التي تعبد كثيرا كما قال المشركون ثم أضافوا أيضا الخلق والإحياء والإماتة بغير الله وهذا ما لم يصنعه المشركون فالنصارى لما جعلوا الثلاثة في واحد قالوا هؤلاء الثلاثة يخلقون ويتصرفون في الكون فزادوا على ما عند المشركين زادوا على ما عند المشركين حيث أشرك المشركون وعددوا الآله المعبدة وأقروا بالإله الواحد الذي يخلق ويرزق ولكن النصارى شاركوا المشركين في الآله المعبدة من حيث التعدد وانفردوا عن المشركين الوثنيين بإضافة الخلق والرزق إلى الثلاثة الذين هم في واحد ولهذا من سوء جدالهم كما أشار الشاطبي لما احتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل قالوا إنه أن عيسى يخلق ويرزق والله عز وجل قال وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فبإذن الله حذفوها من المواضع كلها وهذا جدال بالباطل جدال مدموم وكذلك قولهم فيما سبق قال النصارى في القرآن خلقنا وجمعنا وهذا كلام عن مجموع ونسوا أن الرجل يتكلم يعظم نفسه فيقول مثلا أنا ويقول نحن والكلام عن واحد فكذلك الذي في القرآن سواء قال الله عز وجل عن نفسه أنا الله أو قال فعنا وخلقنا فالكلام عن واحد ثم إن هذا الجدال كجدال الفرق عند المسلمين أشغلهم عن العلم وأشغلهم عن الذكر واشغلهم عن الطاعة. يعني أشغلهم عن العمل بالتوحيد، واشغلهم عن إقامة الذكر عن إقامة الذكر وطاعة الله. وكذلك الذي عند الفرق وسيذكر المصنف هذا هذه القصة بين المسلمين ليبين كيف يشغل الجدال المذموم عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. شبهه بالنرد والشطرنج وهو أخطر من النرد والشطرنج لأن النرد والشطرنج محرمان لإضاعتهم الوقت. ولما فيهما من مخالفة مقاصد الشريعة فهو من اللهو المحرم لكن الجدال الشاطبي هنا المقايسة بينهما إنما هو من وجه من كونهما شاغلين عن الصلاة وعن طاعة الله أما الجدال المذموم فهو أشد من ذلك أشد من النرد وأشد من الشطرنج لأن لعب, لعب النرد والشطرنج قد لا يقع في الكفر والشرك لكن لا لا المجادل بالباطل يقع بسبب جداله المذموم في الكفر والشرك فالجدال المذموم قد يقع في الكفر والشرك بخلاف النرد والشطرنج فهو من المعاصي اي نعم وقد نقل عن حماد بن زيد أنه قال جلس عمر بن عبيد وشبيب بن شيبة طيب هذا حماد بن زيد وحماد بن زيد قال أحمد هو إمام من أئمة المسلمين في العلم في سنة 179 وعمر بن عبيد رئيس من رأساء المعتزلة وصاحبه واصل بن عطاء وهم الذين قرأوا تراث اليونان والفكر الفلسفي وخاصة أئمة المعتزلة في من جاء بعدهم ثم نصروا فكرة المعتزلة وجعلوا يستقون أفكارهم وكثير من عقائدهم من أفكار اليونان والفلسف فأكبر فرقتين عندنا في الإسلام فرقة الشيعة استقث كثيرا من مبادئها من النصرانية وكذلك ما يتعلق الباطنية من جهة الغلوف التصوف فهؤلاء استقوا مبادئهم من النصرانية ومن الهندوس من الديانات الهندية وفي الهندي أكثر من 800 ديانة قديمة فهؤلاء نظروا في ما كتبه أولئك وجاءوا به ولذلك جاءوا للإسلام بشيء لا تصدق أنه في الإسلام لا يمكن لا يمكن أن تستخرجه من الإسلام لا بجدال لا ب لا لا عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتجابيات ما يمكن مثل القول بالوصايا للبشر عن الله هذا ليس موجودا في الإسلام وأوجده الشيعة في اعتقاداتهم في علي فهو وصي عن الله أو وصي عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أن أن علي جزء من الله هذا ليس موجود في عقائد المسلمين. وموجود عند بعض الطوائف الشيعة وهو مأخوذ من الديانات الأخرى فهذان فرقتان كما ذكر أهل العلم محققين في هذا الباب أنهم استوردوا هذه الأفكار من أفكار الديانات المنحرفة بعد أن حرفت الفرقة الثانية المعتزلة الفرقة الثانية المعتزلة المعتزلة, المعتزلة أخذوا أفكار عن الفلاسفة فلاسفة أرادوا أن يبحثوا عن الإله عن طريق إمكانياتهم المحدودة بعض الفلاسفة لم يكن في عادهم رسول وبعضهم من سمع بآثار الرسول لكن لم يتبعه فبقي عندهم شيء من آثار الرسل عليهم الصلاة والسلام وبقي عندهم جهدهم العقلي المحدود، فتوصلوا عن طريق النظر العقلي المجرد إلى أن هذا الكلام حادث وموجود ولا بد لهم من وجود هذا صحيح. ثم توصلوا بعد ذلك إلى أن هذا الذي أوجده لا بد أن يكون حيا قادرا موجودا. ووصلوا إلى هذه المعلومات هذه المعلومات صحيحة لكن هذه المعلومات لا تكفي البشرية طبعا بالنسبة عندهم يعتبرون هذه المعلومات يعني يعتبرونها شيئا كبيرا أنهم توصلوا إليها بعقولهم الأعرابي قبل بعضة النبي عليه الصلاة والسلام يتوصل إليها لكن بطريقته الساذجة بطريقة لا تكلف فيها يقول البعرة تدلوا والأثر يدل على المسيط أو فلا يدل هذا الكون على القدير البصير فيصلون إلى هذه عن طريق مسلمات سهلة الإدراك أولئك يصلون عن طريق مقدمات عقلية منطقية جزء منها صحيح توافق عليه الأجزاء الأخيرة ما يمكن قدرات العقل البشري تسمح له أن يصل ويعرف ما الجنة وما النار ما صفات هذا الإله على التفصيل ما يمكن يدركها ما يمكن يصل إلى معرفة تفاصيل الشرائع ماذا يريد الله ما هو المنهج الذي تعيش عليه فلما تدخل الفلاسفة في هذا وصلوا إلى منطقة مأمونة وهي أول الطريق ثم دخلوا في منطقة غير مؤمنة فصاروا لا ينسبون إلى الله صفات لأنهم لا يعرفونه ولم يأخذوا هذه الصفات عن طريق الرسل فلما جاءوا للصفات الصفات الأخرى التي ينسبونها إليه نسبوا إليه صفات لا يجوز نسبتها إليه ونفعوا عنه صفات لا يجوز أن تنفع عنه المعتزلة أخذوا نفس المعلومات ودخلوا من هذا الطريق مع أنهم نشوا في بلاد المسلمين وليس هذا بغريب أن ينشى في بلاد المسلمين وناس من المسلمين يتركون العلم الصحيح من الكتاب والسنة ويذهبون ويأخذون من أفكار الأمم الأخرى. هذا ليس بغريب ولو كان غريباً ما دخلت الشعيعي بلاد المسلمين ما دخلت العلمانية بلاد المسلمين ما دخلت الحداث العقدية بلاد المسلمين من الذي جاء بها من الذي يدخل إلى بلاد المسلمين أبناء المسلمين تركوا علم الكتاب والسنة وذهبوا يستوردون الأفكار في العقائد في القضايا الأصلية من الكفار. هكذا صنع المعتزلة. فتنقتص الكلام وهذا الكلام يطو... القضية يطول فيها الحديث. لكن هذه المقارنة تكفي. ذهبوا يقرؤون كتب القوم من الكفار والمشركين. هذه الكفار لا يلامون في هذا. هذا جهدهم. أرادوا يتعرفوا على الله فوصلوا لا شيء. هذا جهدهم. لكن يلامون أنهم لما سمعوا خبر الرسول لم يتبعوه ولم يأخذوا العلم الصحيح عنه فالكفار يلامون على هذا ويعتبرون بهذا معاندين تاركين للحق لكن المصيبة الكبرى أن هؤلاء ابناء المسلمين وعندهم الكتاب والسنة وعندهم علم الصحابة وعندهم علم المسلمين فيتركونه ويذهبون يقتاتون على موائد الأمم الأخرى التي ليس عندها علم صحيح هذا الأمر بل ليس عندهم ولا عند المسلمين ولا عند أحد علم صحيح إلا أن يكون عن مصدر صحيح يعني العلم العلم الصحيح الذي عند المسلمين ليس علم ذاتي ليس علمهم الذين جاءوا به لكن لا يمكن أن يكون لأحد في الأرض علم صحيح إلا عن طريق مصدر صحيح فالطامة المصيبة أن يتركوا هذا المصدر الصحيح ثم يذهبوا أفكارهم عن طريق الأمم الأخرى فعمر بن عبيد هذا رجل متعبد لكنه ضال عند أهل السنة وهو رئيس من رأس المعتزلة وكذلك سيأتي معنا شخصية أخرى وهو واصل بن عطاء وهؤلاء اعتزلوا علم الصحابة وعلم التابعين اعتزلوا علم الصحابة من حيث الرفض رفضوهم واعتزلوا علم التابعين لأنهم كانوا يدرسون معهم كانوا يدرسون معه، كانوا يدرسون مع الحسن البصري، فاعتزلوا ما عنده وتركوه. ثم ذهبوا يبحثون عن طريق مجرد التفكير البشري واتباع المتشابهات ووقعوا فيما وقعوا فيه. فعندنا هنا ثلاث شخصيات الآن: الأولى حماد بن زيد وهذا من أمة المسلمين في العلم، وهكذا السنة ترفع من اتبعها. الثاني عمرو بن عبيد لا يعرف واحد. الآن يمكن أن يعرف إلا بعض المتخصصين الذين يدرسون الفرق وهو إمام من أئمة المعتزلة وشبيب بن شيبة ليس بثقة كما قال ابن أمعين بقي عمر بن عبيد وشبيب بن شيبة يتخاصمان إلى طلوع الفجر أي يتجادلون الجدال المذمون اقرأ بارك الله جلس عمر بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر قال فلما صلوا جعل عمر يقول هيه أبا معمر هيه أبا معمر فإذا رأيتم أحدا شأنه, شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه لأن الذي يتبع الجدال المحمود ويطلب العلم هذا تجد فارتاً يطلب العلم، وترى أنا أناقش ليفهم، فارتاً يعمل، فارتاً يدعو، فارتاً يتعبد، فارتاً ينفع الناس، لا بد تجد الصفات هذه هي، فارتاً يكره الظلم، فارتاً يعين على المعروف، لكن لما حيات الإنسان تصبح جدل هذا في الليل، فماذا يصنع يصنعونه في النهار؟ الشاطي وش يقول هنا لا يقول في الليل. حتى أصبح فماذا يصنعون في النهار في بعض الروايات عند بعض السير علماء السير يقول أنهم لم يصلوا ركعتين يعني لو كانوا عقلاء على الأقل على الأقل فترة آخر الليل فترة الاستجابة الدعاء يدعون اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيد حالم الغيب والشهادة فاطر السموة والأرض أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم لكن هذا صنيعهم بالليل فكيف صنيعهم بالنهر على أي حال هو لم يذكر السبب السبب يطول ذكره تجدهم يتجادلون في أي قضية لو سمع العوام أنكروها لفطرهم السليمة يعني من الآن بالنسبة لليهود والنصارى عندهم قضايا يسمونها قضايا اللاهوتية متعلقة بالإلهيات هذه لو تجمعها الكتب اللي ألفت فيها تمل هذا المسجد كرمه الله، ومثله مئات المرات. لا تستغرب تراث البشرية إذا استعملت الجدال المذموم، وعند المسلمين كذلك، وعنده المسلمين كذلك. لو جمعت الذي نتج عن الجدال المذموم من الدراسات العقائدية لم هذا المسجد وزياده، وأكثره لو رميته في البحر لم يضر المسلمين شيئا. ه جدال مذموم ليس وراءه عمل ليس وراءه قامت مجتمع متوازن للمسلمين ليس وراءه عقيدة صحيحة ليس وراءه نشر للحق والهدى والسنة جدال وهذا ليس بغريب يعني مثلاً الذي يتعاطى الإعلام في العالم الإسلامي في كثير من القضايا يدخل في أي أنواع الجدال حتى في بعض المسائل الشرعية هذه الأمة نشأت على علم صحيح على مصدر صحيح وعلم صحيح تتحاكم إليه تنظف المجتمع من الشرك والظلم والفتنة تقيم الشريعة العلم والعمل والتعاون والاجتماع ثم تبني أمة عن طريق المكونات الصحيحة ثم هذه الأمة تنقل نفسها لبناء الأمم الأخرى ومن هنا تجمع طاقات الناس على القيام بالحق ثم توجه بقية الطاقات لتعمل الأرض وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني مثلا تتصور هؤلاء يعني يمكن يتجادلون في هل الله عز وجل يوصف بأنه متكلم أو ليس بمتكلم مع أن الله عز وجل يقول وكلّم الله موسى تكليم قالوا لا الله ليس بمتكلم لأن الله خلق الكلام في الشجرة لموسى ولم يتكلم طيب لماذا تنفي صفة الكلام وأثبتها الله لنفسه في كتابه ثم تجادلون سميعا بسمع إذا قلنا بسمع شبهنا كيف يكون السمع فصيرا ببصر ولذلك علماء المسلمين من أهل السنة واتبع الأنما الأربعة في القرن الثاني قالوا إن هؤلاء يعبدون إلها عدما وصلوا لهذه الدرجة يعبدون إله عدم كيف يكون إله لا سمع له لا بصر له لا يتكلم كيف يكون إله الله عز وجل قال في إله أتباع موسى الذين تركوا الحق وعبدوا العجل أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فقال علماء السنة هؤلاء يعبدون إلها عدما هذا نوع من أنواع الجدل طبعا هذا ما هو مبني على علم مثل كثير من الأفكار غير الصحيحة التي تشغل الناس وليست مبني على علم ضب لكم طرفة لأن هذا الموضوع ما ينبغي نطيل فيه والجدل فيه في الفكر الإسلامي يسمونها لما طبعا كثر عليهم هذا النوع من الجدل ما يمكن تسميه العلم تسموه الفلسفة هو صحيح ممكن تسميه الفلسفة لكن العلم ينقسم إلى نوعين، علم شرعي يعني مصدره عن الله فتقول قال الله قال الرسول والطريق واضح حينئذ وإذا وقع مناقشة أو جدال تقول هل هذا الحديث صحيح أو ليس بالصحيح وإذا وقع جدال بالتي أحسن تقول الدلالة تدل على هذا أو لا تدل يصير الموضوع ملموم لكن هذا الذي عندهم ما يمكن يسمى علما ولذلك جاء كثير من المسلمين بعد القرن السادس والسابع فسموه الفلسفة الإسلامية والأمة لا تحتاج إلى فلسفة الفلسفة هذا نوع من الجدال المدمون أضرب لكم طرفتين كلها تدل على هذا حتى ما نطيل ونمضي مع المصنف فيما يقصد إليه خلق القرآن هذا هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق هذا أشغل المجتمع الإسلامي أربع حقب رئاسية تبدأ من المأمون المأمون درس الفلسفة تأثر بها وهؤلاء المعتزلة لشيوخه عمر بن عبيد وواصل بن عطاء وصلوا إلى أن تسنموا الدولة عهد المأمون والمأمون هو الذي ترجم كتب الفلاسفة من غير المسلمين وأدخلها عند المسلمين فتركوا الناس علم الكتاب والسنة وجلسوا يدرسون في الفلسفة طبعا نوع منهم ليس كلهم بعد المأمون المعتصم ألزم الأمة كلها وألزم العلماء والقضاء بأن القرآن مخلوق وما قلنا القرآن مخلوق يعني قضية خطيرة ليست سهلة يعني ما هو كلام الله فيسير خلقه الله إذا كان صفة من صفات الله مخلوقة فما يمنع أن تكون الصفات الأخرى أيضا وما يكون صفة لله وإذا لم يكن صفة لله طيب ما الدليل على أنه ليس بصفة الدليل الناحية العقلية والتراث اليوناني هذا الدليل فإذا جاز أن نأخذ من التراث اليوناني من تراث المشركين أفكار جديدة في قضايا مهمة جدا تتعلق بالعقيدة والصفات فما المانع أن نأخذ من تراثهم أفكار في التشريع والأحكام في مانع من هذا؟ ولهذا استسهل المسلمون في العصر الحاضر الآن إنهم يستوردون أحكام حتى في القضايا ما يتعلق بالعرض. قانون الفرنسي الذي جال في العالم الإسلامي وانتشر انتشارا كبيرا عن طريق القوانين الوضعية يحل حتى المحرمات وموجود ويعمل به يعبد الأحكام الش الأحكام الشرعية لتحافظ على الفضيلة وتطبق أحكام القانون الوضعي التي حب على الرذيلة فإذا أنت تبت أخذ أمور العقائد من الخارج فما المانع أن تأخذ في الأحكام الأخرى من الخارج هو تحول عظيم بعض الناس يقول لك أخذ جدل يعني الفرق ذهبت من زمان طيب الفرق ذهبت وأف كانت وافسدت وما زالت وافسدت وإذا جازل للأمة أن تأخذ في قضاياها العقدية عن المشركين فسيأتي قوم فيقولهم ما المانع وقد وقع أيضا أن أخذ من المشركين مذاهبهم وقوانينهم فهنا يعني أمر خطير صمد له علماء السنة في حقب رئاسية ثلاثة في دولة عظمة بل تقول الدولة الوحيدة في العالم دول الأخرى لا لا تكاد تذكر المأمون المعتصم مأمون 1112 و المئة أو مئتين المعتصم إلى ثمانية عشر ثم بعده المتوكل الواثق ثم بعده المتوكل هذه القضية شوف خطر الجدال المذموم لا يستأهل أن يجلس عليها اثنان يتناقشان في مكان واحد وكادت تدمر العالم الإسلامي لذلك لا يستصغر الناس الأفكار التي تأتي من الخارج. الأفكار التي تأتي من الخارج هذه تريد أن تزحزح على الأمة عن دينها. ولو أن المسلمين في تلك الفترة قبلوا أن القرآن مخلوق وأن الدليل على ذلك المبررات أن الله لا يوصف بصفة الكلام والمبررات الأخرى أن هذه طريقة الفلسفة في دراسة العقيدة مع أن هذا تنازل كبير جدا في الطرح للنصوص الكتاب والسنة. والذي قبل في هذا الأمر يقبل في غيره لكن أئمة السنة منهم الإمام أحمد وقفوا بهذا وقفة عظيمة جدا وانتهت الحقبها الرئاسية في عهد الواثق ثم المتوكل برفع المحنة وحذف هذه الفكرة من قاموس السياسة والإعلام والعلم وعادت الأمة إلى الصواب لكن حتى تعرف خطر الجدال المذموم أنه يزيف الحقائق ويقدم للناس معلومات لا تستأهل الوقوف عندها، مع أنها في حد في, في من حيث الأثر يترتب عليها أخطر الأثر. جاء أحد الحذاق والمتكلمين، يعني المتكلمين اللي عادة يأخذونه في المجالس لترفيه المجلس وإدخال الشرور عليه، بعض الأمراء يأخذون شخصيات معهم يدخلون السرورة على المجلس وقد يكون في عقولهم خفة حتى يحسنون هذا العمل فجاء رجل إلى الواثق فقال له يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في القرآن هذا قبل رمضان متهيين عشان يهيون المساجد الصلاة التراويح. فقال قبحك الله أيها أموت القرآن قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت ما دام هؤلاء المبتدع يقول القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت لكن الصحيح يعني القرآن لا يموت وهو كلام الله منه بدأ وإلهي ينتهي ويرفعه الله إذا انتهت تكلف الأرض فضحك حتى ضرب أرض بقدميه تغير عقله ف. الجدل والفلسفة إذا رأيت الإنسان يعجب بالجدل والفلسفة فاعرف أنه سيترك العلم فانصحه وحذر الطرفة الثانية حتى تعرف كيف يشتغل هؤلاء بالفلسفة الذي لا تنتهي أن رجلا حكيما أراد أن يعلم ابنه الفلسفة فلسفة الجدل المدموم والبحث عن المخارج الآن قضايا المسلمين الآن. الحقوق الواضحة جدا مثل قضية فلسطين داخله في أي باب من الناحية الفلسفية ننتقل الآن من الناحية العلمية إلى الناحية الفلسفية تدار بنظام وقانون ولا بفلسفة فلس يعني كيف تبحث عن المخارج كيف تحايل عن النصوص هذه معنى الفلسفة كيف تتحايل على النصوص سواء شرعية أو قانونية حتى لجنة التقصي ومتابعته وكلها تحل فلسفة منهن اعتراضات اعتراضات اعتراضات اعتراضات في الأخير صلعت بلا شيء فهذا الرجل أرسل ابنه ليتعلم الفلسفة إلى حكيم فيلسوف كبير فالابن كلما تعلم الفلسفة وأرهق والدراسة لأنها تحتاج إلى فن ذهني عقلي بس ما يستعمل في الخير فيتعب الصغير لأنه علم ثقيل يتعب وكلما تعب يقول له أصبر فإن هذه الدراسة وهذا العلم ينفعك يجعلك تستطيع تثبت الحق باطل والباطل حق أستصبر. وكل ما تعب نشطه وكل ما تعب قواه حتى انتهت السنوات فضبط هذا الشاب هذه القدرة الفلسفية تنظيرية على اللعب بالمفاهيم واللعب بالحقوق فجاء به إلى والده ليأخذ إيش ليأخذ الأجرة فقال الفيلسوف الصغير الذي تعلم لأبيه يا أبتي لا تعطيه شيئا انتظر إنه علمني وقال لي إن الفلسفة هي أن تقلب الحق باطل والباطل حق فإن استطعت الآن أن أثبت أنه ليس له شيء مودعنا له حق أجره فإن استطعت أن أثبت أنه ليس له شيء وأثبت ما يدعيه من الحق أنه باطل فليس له شيء إيش رأيكم أخوان تمشي؟ طيب فإن لم أستطيع فدل أنه لم يعلمني فلا شيء له على كل الحالة وين يروح الفيلسوف؟ يطلع برا فالمقصد أن الفلسفة هي البحث عن المخارج التي لا تقبل لكنها في ظاهرها مع المتشابهات أمام الناس والإنسان إن وهذا خطر الفلسفة ليس على القضايا الدينية ولا على القضايا العلمية بل حتى على القضايا العامة للأمة لأن الوضوح الصراحة دائما هو منهج الأنبياء في جدال بالتي أحسن لكن أمر واضح وأدلة واضحة وبراهين واضحة ومقاطع الحقوق واضحة مع وفاء وصدق والتزام وثبات عند الحق. النوع الجدال المذموم ضد ذلك. هنا. وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم وبمعرفته يعرف أهله. وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذا شار إلى الافتراق شيعا بقوله وستفترق هذه الأمة على كذا ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد يعني اتفقوا على القضايا الأساسية ما اختلفوا لكن اختلفوا بسبب الجدال المذموم. كما سمعتم في حديث الخواري قالوا لعلي لما قيل علي في التحكيم فكتب علي هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقالوا فقال له أصحاب معاوية خلاف بين المسلمين يمكن أن يحل بوسائل كثيرة فقد حل فعلا يوم الجماعة لما تنازل الحسن رضي الله عنه المسلمين وانتهت هذه المشكلة لكن قبل ما تنتهي المشكله هذه في اخذ عطاء بن المسلمين فكتب علي لمعاويه بينه وبينه عهد هذا ما عهد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب فقالوا لا لا تكتئ امير المؤمنين احنا معتربين الاماره لك الان وما خصمناك ما خالفناك كان وافقناك لكن نحن ما نعتبرنك بامير المؤمنين امسح من الروم فعلي بن ابي طالب قال امسح أمير الروم فلما مسح أمير المؤمنين قام عليه بعض أصحاب من الجهال أصحاب الجدال المدموم قال ليش تمسح ساحنت أمير المؤمنين ما دمت أنت مساحد أمير المؤمنين فأنتميلوا الكافرين هذا الجدال بقي نوع هذا الجدال بقي نوع الجدال المذموم النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفتيحية وقد سبق معنا قال هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو مندوب قريش فقال سهيل لو كنت رسولا ما قاتلناك اكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام امح رسول الله هذا ما عهد عليه محمد الرسول هذا ما ما يقتضينا في الرسالة عنه لكن الجدال المذموم دائما يؤدي إلى مثل هذا التقول على الله بغير علم وأما قبل وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أولا مفاتحة الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ذم المتقدمين بمن اشتهر علمهم إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين لمن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما أشبه ذلك يعني علي من خاصية المجادل بالباطل مجادل بالشبهات وبالباطل ما يأتي معك يدره كما يسمونها الآن صحة تعبيد دراسة موضوعية يعني يجيب المشكلة جيب الموضوع بعدين جيب الأدلة بعدين مناقشة الأدلة ثم نصل إلى نتيجة لا ما يستعملوا السلوبات أولا يهجم عليك أنت مباشرة الفرق هجمت على الصحابة قالت الصحابة ذلك ما عندهم علم ولا يصلحون مصدر للتلقي وعلمهم ليس بصحة ذم المتقدمين ممن اشتهر علمه وصلاحهم بذا كان الصحابة ليس عندهم علم وليس عندهم علم صحيح ولا يأخذ منهم هذا قاله عمرو بن عبيد من أئمة المعتزلة وقالوا واصل بن عطاء ويقوله أئمة الفرق طيب بذا كان هذا ما عندهم وصول صحيح وليس عندهم علم وهم الذين ناقلوا الإسلام للعالم فمن أين ستأخذ أنت علمك ولهذا أيها الأخوة من الأهمية أن نقول أن الفرق الضالة ذمة الصحابة سبق حتى تقطع مرجعية الأمة عن العلم الصحيح ولهذا توزيع التهم عادة عند الفرق سهل قالوا للصحابة تارة وصفوهم بأنهم كفار بالله تارة وصفوهم بأنهم فسق كما صنع غلاة الشيعة وعمر بن عبيد وسيأتي كلام الله واصل من عطاء ووصفون بأنهم في الساق. فتأتي مثلا في العصر الحاضر الذين يقدموا الإسلام بشمولية ووضوح ومنهج يريدون شريعة الله يريدون حقق الأمة يريدون هذا تطرش. يعني هو يأتي يشكك في المصدرية يشكك في, في, في الاتجاه. طيب وشو الاعتدال في فهم الإسلام؟ أن نخلط بين أفكار الغرب وبين أفكار المسلمين. أفكار المسلمين تنقسم إلى قسمين: أفكار صحيحة اللي لها مرجعية صحيحة وعلم صحيح، وأفكار غير صحيحة. نحن العصمة للكتاب والسنة والأمة في مجموعها. العصمة ليست لأفكار المسلمين، لا. أنت كل قضية معك ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلط بحسب الدليل. وإذا جمعت الأفكار غير الصحيحة عند المسلمين، وجمعت الأفكار التي عند الغرب ثم ثمكون منها إسلام. وهذا الذي يريد الغرب. لكن كيف يستطيع أصنع هذا؟ يطعن في أهل العلم والسنة، يطعن في الآن خطاب يسمونه خطاب الستين مفكر غربي كتبوه ونشروه في الصفح الأمريكية وغيره. أول ما يطعن في الذين يجددون يريدون يدعون ويحركون الإسلام في العالم. جاءوا للدعوات الإسلامية وضربوها ضربة واحدة. ضربة واحدة، باتهام واحد، أنّه تحمل التطرف، وأنهم إرهابيون. خطاب يكتبوا 60 مفكر يجتمعون عليه. طبعا هذا خطاب تأييد للحكومة الأمريكية فقط، هو خطاب علم أو خطاب صحيح؟ ويكتبونه متأثرين بالنصرانية ومتأثرين بالعلمانية. عدوهم من هو؟ عدوهم الذين يقدموا الإسلام تقديم صحيح للعالم، بس. فيأتي يضرب هؤلاء ثم بعد ذلك يقدم أفكاره طبعا من سيأخذ المدح من سيأخذ المدح إذا الفرق طعنت في الصحابة من الذي سيمدح الفرق المنافقون لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم سفهاء من الذي سيصير العقلاء المنافقون الآن في الغرب يقسمون العالم إلى محور الشر ومحور الخير محور الشر وين محور الخير وين سيكون عندهم لازم تقبل القسمة هكذا وانقل القضية في بقية المسائل اللي دافع عن أرضه وعن القدس وعن دينه وعن دمه وعن ماله إرهاب ودولة تمارس الإرهاب التصبح هي التي تمارس الحق المشهور فالضربات هذه ما هي مبنية على علم ولا أدلة ولا تصدق أن في العالم قانون ما فيه هذه طبيعة الجدال بالبعض فرق تريد تنمي أنفسها تجيب أفكار ظالة أول تتخلصون من من من أصحاب الحق من هم أصحاب الحق الصحابة خذ ضربة بالجملة كده كفار أو فساق هذا عمرو بن عبيد قبحه الله يقول لو شهدوا عندي الصحابة اللي هم مع علي واللي مع معاوية على بقل لم أقبل شهادتهم. عقائد الفاسد المنحرية فهؤلاء الذين الجادلون بالباطل عشان يمرر قضاياه ويمرر الظلم الشركة والخرافة والبدعة والظلم يمرر بالطريقة أول ما يضرب ويضمن لنفسه المدح والثناء ولغيره كما صنعوا في الصحابة رضو الله عليهم وكما الآن يخططون لتقديم إسلام جديد لكن قبحهم الله هم الذين يشرفون عليهم أعداء الإسلام في الغرب مع أنهم يعدون الإسلام لكن يريدون يصنعون الإسلام يتعايشوا معهم وهم نقابل يضربون الدعوات الإسلامية علماء المسلمين باعتبارهم متطرفا هنا وأصل هذه العلامة في الاعتبار وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله والصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم لاحظ الآن أسقطوا الشرعية عن الصحابة ووضعوها ها؟ لمن؟ لأنفسهم هذه أسقط الشرعية ووضعها لأنفسهم هذا موضع موجودة عند هؤلاء وعند غيرهم وكما سبق في الأمثلة السابقة أسقط الشرعية عن غيره عن أهل الحق والهدى ويعطي الشرعية لمن؟ لنفسه ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذنه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله إياه يعني قتل رجلا شهد النبي عليه الصلاة والسلام له أنه من أهل الجنة تحتاج أحد يختلف في هذا إنسان والعياذ بالله من شؤمه والشؤم معصيته وشره وفساده أن جعل الله على يديه قتل رجل من أهل الجنة وهو مغموط بالبدعة مثل هذا الخارجي المذموم ومع ذلك جعله المقتول من أهل النار وجعله القاتل من أهل الجنة وصوبوا قتله إياه وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى يأتي الكذب والمجادلة بالباطل شوف هذه الآيات ليس لها دخل في الموضوع ومع ذلك ذهبوا يبحثون عن آيات لكي يجعلونها مدحن لقاتل علي وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وأما التي قبلها وهي قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا فانها نزلت في شان علي رضي الله عنه وكذب قاتلهم الله اي نعم وكذب قاتلهم الله اي نعم وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضواني اني لا اذكره يوما فاحسبه أوف البرية عند الله ميزانا وكذب طبعه. لعنه الله أينا. الشعر يستخدم للإعلام قديما وحديثا ووضع فيه أبيات يريد أن يرفع من مقامه لكن كيف يرفع من مقام هذا المشؤوم قبحه الله من الذي يستطيع أن يرفع من مقامه ولذلك ما بقي له والعياذ بالله إلا الخزي في الدنيا والذكر السوء هناك وكذب لعنه الله فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة وبالله التوفيق روي عن إسماعيل بن علية قال حدثني هذا من إمة أهل السنة ولد سنة 110 وهو ثقة نعم قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما هذا ألم من رأسه المعتزلة سبق الكلام فيه نعم يعني المعتزلي هذا ولد عام ثمانين بالمدينة وتوفي سنة مية واحد ثلاثة. يعني المعتزلي فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة إلا خرقة حيض ملقاه حتى كلامهم في سفاهة وقباحة الحسن البصري من عمت المسلمين. وابن السيري من أمة المتفين يعني سبحان الله البغض والكره والحقت يحمل الإنسان إلى تصرف ويقول المقالات غريبة عجيبة يعني كل واحد يمدح صاحبه أصل من عطايا ويمدحه الذي أقبح منه عمرو بن عبيد طيب أصحابهم أقرانهم اللي كانوا يدرسون عندهم الحسن المسيرين من التابعين وشوف القباحة والشناعة في اختيار العبارات ومع ذلك بقي الحسن بن سيرين من المسلمين ممدوحين مكرمين وهلك هؤلاء لا يعرفوا ما ولا يذكرونهم إلا في حالة الدم والعياذ بالله وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفصيل الكلام عن الكبير تفضيل, تفضيل صحيحا كان يريد تفضيل الكلام على الفقه وكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله لأن شغال الأمة بالفلسفة يضيعها وهؤلاء يثبتون الأمة هؤلاء الفقهاء مالك حنيفة على الترتيب التاريخي ابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي درس على مالك ثم أحمد درس على الشافعي هؤلاء أمة لكن مثلهم كثير لكن هؤلاء الذين اشتهر أمرهم عند الناس بقية مذاهبهم الفقهية وإلا أمة الإسلام كثير والمقصود هؤلاء الأربعة وغيرهم هم كثير كانوا يمثلون القيادة العامة للأمة في العقائد في الفقه في الدعوة في التربية وكان الناس يجتمعون عليهم ألا لو تعمل دراسة لهؤلاء وأصحابهم كتب مجلدات أصحاب أبي حنيفة أصحاب مالك وتروح تبحث عن أصالب حنيفة ومالك غطوا العالم الإسلامي كله أصحاب مالك ذهبوا إلى العراق ذهبوا وهذا الذي يفسر انتشار مذهبوا إلى في, في, في قيروان والأندلس وهو في المدينة فكله أصحاب علمهم ورباهم وكل الأئمة لهم هذا الموضوع هذه القضية اللي فقدها المسلمون في الأوقات المعاصف يجب يعيشون أشتاة يعني الأمة ما عندها امتداد دعوي قوي الأمة كانت كلها كاليد الواحدة لها قيادات حتى العلماء أدخلوا هؤلاء في أولي الأمر أدخلوهم في تفسير الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا ومن أولي الأمر العلماء هؤلاء كانوا يمثلون قيادة عامة للأمة بيتسوم بالصفات تؤهلهم للقيادة الصفات إنهم يقودون الأمة في مجال عقيدة ومجال الفقه ومجال التربية ولهم أصحاب هو بعيش لحاله وحده لا له أصحاب وهؤلاء الأصحاب ليس في منطقته وحدها بل في مناطق كثيرة هذا معلم بارز وأيضا من هذا المعلم أنهم يتصفون عند الأمة بالصدق والولاء للحق والقيام به ونصرته يعرفون الناس فيهم النزاة والصدق يعرفون هذا معرفة واقعية حقيقية وهم أهل عبادة ويذودون عن قضايا الأمة ويعايشون الأمة يعني هؤلاء لهم منزلة عظيمة هذا المعلم الأول المعلم الثاني وهو أيضا مفقود الآن عند المسلمين إلا قليلا أن هؤلاء يكونون التيار العام للأمة بمعنى إما أن يكون تلامذا لبعض هذا تلميذ هذا أو يكونون بينهم توازن وتكامل، فتجدهم في الأمور العامة، في الأمور الأساسية، علماء السنة لا تقف عندها هؤلاء الأربعة، علماء السنة أوسع من هؤلاء الأربعة، هؤلاء كلهم يمثلون تكامل وتعاون على مستوى العالم الإسلامي، يكفي أن نقف عند هذين المعلمين. طبعاً في معلم ثالث هو الاستمرارية الاستمرارية العالم يستمر بأصحابه ولذلك كان الليث بن سعد من أكبر العلماء في مصر لكن ما تعرفون الآن ما تعرفون من هو الليث بن سعد كثير من الناس لا يعرف قالوا ضيعوا أصحابه ما عنده أصحابه ليس عنده أصحابه هذا المعلم الأول الشمولية العقيدة الفقه المنهج التربية أصحاب عايشون الناس عشن قضايا الأمة هذا معلم بارز واضح جدا المعلم الثاني أنهم هم يكملون بعضهم بعضا ما بينهم التنافر يعني في جملة الاعتقاد توجهات العامة في الأصول يكمل بعضهم بعضا كيف سيكون أثر هؤلاء على الأمة استخرج الإيجابيات الآن مليا في العقائد في الفقه في التربية في الصحبة ومنتشرين هذا كله سينزل على مستوى الأمة الأمر الثاني أنهم يكملون بعضهم بعضا ويتعاونون فسينزل هذا على مستوى الأمة ولهذا كانت الأمة قوية بعلمائها ولوما يحكمون بالشرع وحق للأمة حين إذا أن تكون محصنة وحق لها أن تتقدم في الحياة هؤلاء المبتدع الذين دخلوا على الأمة بالتفريق والفساد سواء من شعر بذلك أو لم يشعر أهم شيء عنده يسقط ماذا يسقط هذا التكامل والتوازن فيطعن في من يطعن في مالك الشافعي في أمة الشتاء فطعنهم هنا مقصود طعنهم يفهمون أنهم لا يستطيعون يصلون إلى الأمة بالأفكار المنحرفة حتى يبعدوا هذه الشخصيات العامة المؤثرة في حياة الأمة أول طريق لإبعادها ما هو الطعن فيها ذلك المعالم البارزة هذه لما خفت في الأمة تجد يعني في العصور المتأخرة الأمة أحوج ما تحتاج إلى التوحد فهوانا في القيادات العلمية والشمولية فيها أيضا كما تتوحد كما تحتاج إلى التوحد في القيادة العامة للأمة من حيث الشريعة الواحدة ومن حيث الإعداد العدة للدفاع وحماية الأمة فكل هذا من مقاصد الدعوة الإسلامية عظيمة ينبغي أن يكون هذا من أكبر مقاصد يعني أن نستشعر كيف بنيت الأمة من قبل سواء من حيث العلماء ومن حيث العامة على ما سلفت الإشارة إلي ثم تعود قضية القيادة للأمة على الشريعة من جهه التوحد والاتحاد على الشريعة ثم الإعداد لحماية الأمة والدفاع عن مقدساتها. هذه قضية لابد ترثسم في ذهن كل إنسان يريد أن يقدم خيرا للأمة ويسعى في تحقيق هذا المقصد بقدر ما يستطيع وأما العلامة التفصيلية, التفصيلية وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبها عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة وفي ظن أن من تاملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشارا إليها ولولا أننا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف خلاف ذلك هذه مسألة على تمامة الكلام فيها وهي مسألة الستر الشاطبي يقول أن العلامات التفصيلية العلامات الموجودة في الأحاديث ولعل هذا يأتي معنا في الدرس القادم علامات تفصيلية عن سبب الافتراق وعن الأسواب التي ذمت بها تلك الفرق هذه العلامات واضحة في الأحاديث واضحة في كلام أهل السنة بقي تعيين الفرق تعيين الفرق لا يحتاج تحصيل حاصل لأن الفرق هي تعين نفسها بالنسبة لتعيين الفرق طبعا سبق الكلام أن الحديث قينت علامات ونصت على البعض نصت على البعض كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نصت على صفاتهم يخرج من ضي هذا قوم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخر الأحديث كما سبق الكلام عنه هذا نص على الصفات وعينت بعضها كما في الفرقة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابه إذا أردت أن تنظر في جيل النبي عليه الصلاة والسلام فالذين هم في جيله هم الفرقة الناجية قطعا هم بأسمائهم أشخاصهم أماكنهم بلادهم وأعمالهم هذا تعيين ثم بعد ذلك من اتبعهم بإحسان ونسأل الله أن يجعلنا منهم بقي تعيين الباقي تفصيله هذا التعيين قد يكون تحصيل حاصل في بعض الأحيان لأن الفرق نفسها عينت نفسها عينت نفسها أقام التجمعات مشهورة في التاريخ الإسلامي وهذه التجمعات لها علماء ولها تراجم ولها كتب ولفات أخوة لها هم عينوا أنفسهم بأنفسهم لا أحد عينهم هم عينوا أنفسهم بأنفسهم يسير التعيين قد حصل شاطبي يقول الأصل الستر الستر على صحيح الستر على أحد المكلفين يعني أنت رجل عمل معصية تستر عليه مدى ما فيها تعدي حقوق مادية يعني ما واحد قتل واحد أو قطع يده أو سرق ماله هذه فيها ضرر يتعدى إلى الغير فلا يجوز الستر عليه بل إذا اقتضى منك الشهادة تشهد وقد تمنعه إذا استطعت وقد تقاضيه تحتسب عليه أيضا لكن في المعاصي الخاصة التي تقع من الإنسان تتعلق بالشهوات فهذه تمنعه إن استطعت فإن لم تستطع أو جئته وقد قضى منها فالأصل الستر فالأصل الستر صحيح وكذلك في من لم يتقدم بأفكاره المنحرفة للناس فالأصل الستر يعني تعلم إنسان عنده لوثة فكرية سواء جاء بها من الخارج أو تأثر بها من هنا ومن هناك عنده بعض الأفكار فهذا مدى ما أبدأها للناس وما أظهر صفحته صفحته للناس صحفته للناس، وما أثر على الآخرين فهذا تستر عليه وتبين لهم. الشاطبي لما قال هنا الأصل الستر نعم لكن في حدود هذا لكن إذا هو أظهر نفسه، كتب كتاب يعترض به على أحكام الإسلام أو يذم فيه الصحابة أو يحل فيه الربا أو يعرض بأحكام الإسلام يتكلم في المجالس ينشر أفكار تعرض الإسلام هذا ما في مجال في الستر لا مجال للستر في هذا المقال هذا لابد أن يأخذ بجريرته وأقلها الذي في إمكانك إذا لم تتمكن من عقوبته أقلها أنك تبين أنه مبطل وأنه مجادل بالباطل ثم تحول بينه بين شره وبين الناس. فقول الشاطبي هنا ما يتعلق بالستر والتعيين الذي يظهر لي أن التعيين ليس له كبير طائل لأنهم عينوا أنفسهم. إذا جاءت فرقة وسمت نفسها الشيعة مثل أو الرافضة خلاص عينوا أنفسهم. إذا جاءت فرقة مثلًا في مصر في الإعلام قبل حوالي يمكن سنتين اللي يسمون أنفسهم عباد الشيطان. عينوا أنفسهم مثلا إذا جاء ناس عينوا أنفسهم بمسمى جديد كالشوعية والإلمانية عينوا أنفسهم أو الاشتراكية عينوا أنفسهم إذا جاء واحد عين يسمى نفسه القديانية خلاص أتباع فلان فلان اللي هو نبي عين نفسه وقس على ذلك بقية المسميات سواء هذه المسميات طبعا كل منتصبين للإسلام سواء كانت من الفرق التي يسميها العلماء إسلامية أو الفرق غير الإسلامية يعني الفرق الإسلامية التي تنتسب الإسلام لكن دخلت في الكفر الأكبر أو فرق إسلامية مثل ما يذكره الشاطبي الآن في المثلة السابقة فعلى أي فعلى أي حال فهؤلاء إذا عينوا أنفسهم فقد كفوا الناس المؤونة لا يحتاج الأمر إلى البحث لأن حين هذه التحصيل حصل فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور والله أعلم وإنما نبه عليها في الجملة لتحذر مضانها وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية وما هو لهذا المعنى ما هو لمسألة الستر اللي يظهر لي والله أعلم الحديث ما يحتاج إلى تعين الحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة كما افترقت اليهود فالحديث لا يقتضي أن يعين هؤلاء متى يخرجون قرن الأول قرن الثاني الثالث أماكنهم تجمعاتهم يبقى تجمعوا ولا ينتهي من الذين يقومون عن هؤلاء ما أسماءهم الشريعة ما يحد فيها هذا الشريعة ما تصنع ذلك لكن ذكرت أوصاف وعلامات ذكرت أوصاف وعلامات ما تركت التعين لأجل الستر لا الستر له أحكام أخرى الستر له أحكام أخرى إذا تعدى الضرر إلى الخلق فما في مجال للستر هنا كل واحد حمل مسؤوليته إذا هي الفرق نفسها عينت نفسها وتجمعت تجمع مشهور وأظهرته بعض بعض الفرق الآن إلى أربعة إلى حوالي ثلاثة عشر قرن تجمع مستمر فهؤلاء ما أنتنا نبحث نقول نعين أو ما نعين هي هم عينوا أنفسهم إيه نعم في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها المكلف وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد يفيد الأمة الخوف يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها كما قال أشد الفرق أشد أشد الفرق فتنة على الأمة وبيان كونها أشد فتنا من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله. يسأت لهذا بيان وشرح. لكن الفرق الناجية عينت حددت في الجيل الأول. ما نقول ما حددت. حددت. فرق الناجي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ومثلت الإسلام تمثيلا صحيحا في عهد الخلفاء الراشدين هؤلاء معينين ثابتين. لهم مجتمعهم لهم قيادتهم لهم أعمالهم. لهم علماؤهم علماء الصحابة علماء التابعين الذين أدركوا الخلافة الراشدة لهم جيوشهم الإسلامية لهم مكوناتهم لهم قوتهم فلا معينين فهؤلاء نجزم كما قال النبي عليه الصلاة ما أنا عليه وأصحابي نجزم أنهم أولئك هم الفرق الناجية من جاء بعدهم يقول أرجو ولذا قالوا التابعين لهم بأي شيء في إحسان حتى يخرج غير التابعين في إحسان من الفرق وغيرها ونحن أيضا نقول بالنسبة لنا ما نستطع نعين لكن نقول نرجو إلا أنك إذا زكيت نفسك تزكي فيها نظر لكن تقول أرجو أن أكون منهم ونسأل الله بأسماء الحسن والصفات العلية نجعلنا منهم ونجعلنا على طريقهم يقول ذكرت من رسائل العلمية تبحث في في الحوار في في القرآن فهل فهل ذكرتم في رسالة علمية عنوانه الحوار في القرآن أظن كده الحوار في الكتاب والسنة الحوار في الكتاب والسنة الدكتور يحيى زمزمي أدرسانه ماجستير قدمها لجامعة مفروض قدمت عندنا في الجامعة مطبوعة الحوار في الكتاب والسنة أو الحوار في القرآن. يقول نشر في أحد الصحف إدخال مادة الموسيقى في مناهج التعليم. فكيف تتم مجادلة هؤلاء؟ هؤلاء ما لا هؤلاء لا يقفون عن مثل هذه الأفكار. كل الآن يريد يقدم مثلا الموسيقى في التعليم. ادخال تعليم البنات مثلا في مناهج البنات اللي توافق مناهج ال الأولاد اللي يكتبهم الصحافة هؤلاء لا يأتون البيوت من أبوابها التعليم في العالم التعليم في العالم يعيش إشكالية وهو الضعف هذه قضية كان المفروض إن العلماء والأدباء والمدرسين والصحفيين كلهم ينشغلون بمثل هذا الموضوع موضوع كبير جداً يحتاج دراسة في ندوات، في محاور، في كتب، التعليم ينحدر بأسباب كثيرة، أسباب تعود للطلاب وأسباب تعود لطبيعة التعليم، نوعية التعليم، فكان المفروض إذا كان الناس جادين يدرسون كيف يرتقون بالتعليم لينتج لنا تعليماً. يرفع قدرات الناس أفكارهم يسير عندهم قدرة على العلم وعلى الملاحظة على المناقشة على الجدال بالتي هي أحسن على حفظ مسائل العلم سواء في الشريعة أو في اللغة أو في التاريخ ثم أيضا كيف يقدم لنا جيل صاعد في العلوم المادية هذا كله يحتاج إلى دراسة وكثير من الناس الآن يمت... يمت... يمت... كثير منهم يتعاون مع التعليم بنوع من الإثقال سواء من ناحية الطلاب أو من ناحية المدرسين أو من ناحية الإنتاج فنحن نحتاج أن ندرس هذه السلبيات وصارت القنوات والصحف والمجلات تغذي أفكار الناس وتشغلهم حتى عن القراءة الجادة صار الناس يحبون الله والراحة عندنا مشاكل كثيرة حول التعليم تحتاج أن تدرس وتجد هؤلاء المشكلة الكبرى كيف يدخل الموسيقى في التعليم. وكيف يدرس مشكلة تعليم المرأة؟ وكيف يدرس مشكلات كذا؟ هذه ليست مشاكل حقيقية. الأمة لا تتطور إذا دخلت الموسيقى في التعليم الموسيقى باب من أبواب اللهو، ويكفي ما يكفي ما يقع الناس فيه من اللهو. كان واحد يتكلم مع العولمة ما أريد الحقيقة أن أطيل في مثل الأسئلة دي. لكن كان واحد يتكلم عن العولمة الآن التي يسيطر عليها رأس المال الأوروبي الأمريكي في العالم ليمتص خيرات بلاد المسلمين ويحول العالم الإسلام خمس دقائق على إقامة طيب ويحول العالم إلى تبع للرأس المال العالمي فكان واحد كاتب هذا الإنسان حيوان مستهلك ليش حيوان مستهلك؟ لأن أكثر الناس يبذرون أموال يستهلكون، يأكلون، يشربون، يستهلكون. كيف يلبسوا؟ كيف؟ وأكثر مقدرات الأمة من حيث التصنيع، من حيث الانتاج من... أمور تحتاج إلى دراسات واسعة، لكن تحتاج إلى إنسان أولاً وإلى منهج. ففي قضايا كثيرة تحتاج إلى دراسة، ومنها قضايا تتعلق بالتعليم. وهؤلاء الصحابيين بعضهم. يريد أن يشغل الناس بأي شيء المهم أن يكتب شيئا للناس يشغلهم به وليس فيه منبعه يقول هل يوجد في القرآن آية تدل على أن النصارى كاتب النصارى بالألف إخوانا لنا وكيف يكون ذلك يكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء يا أخي من قال لك إن هل في أحد من العلماء المسلمين يقول أن النصارى إخوان المسلمين تكون تسمع القنوات ممكن تسمع بعض الناس يقول النصارى إخوان المسلمين الله فرق بين الطائفتين الكفار ليسوا إخوان المسلمين سواء كان من بني جنسك أو من غير جنسك والذين على التوحيد والحق في الأرض هم إخوان لك سواء كان من وطنك وجنسك أو من غير جنسك هكذا أراد الله عز وجل الحكمة أو القسمة العادلة لعباده في الأرض لم يقسم بينهم قسمة إقليمية ولا عنصرية سبحانه وتعالى وإنما قسمهم بما فيهم من الحق والعدل وإقامة عبادته سبحانه وتعالى فجعلهم قسمين مسلمين وكفار، ليس بين هؤلاء أخوة دينية على الإطلاق لكن هذه من اتباع المتشابهات الذين يريدون يخلطون أمر المسلمين بأمر الكافرين سواء في العقائد أو في الشرائع أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في العولة كما يقولون وأخيرا أن يجعلوهم أن يجعلوهم إخوة فنسأل الله لنا ولكم العافية نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين